سَنَفْتِنُهُ عَلَى الْقُرُبِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَفْتِنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين يَقُولُ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْبٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّمَا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 قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَتَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابِ وَرَ عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ م لَكم كيفَ تَحك أَم لَكمْ كِتاب فه تَدُسُون إَّ لَكُم فِيهِ لَمَا تَفَي أَملَكمْ أَمَ عَلَن بَِغَةٌ إلى يَومِن قِيامَةِ إ لَم لَما تَحكُمون سلهم أيهم بذلك دعين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يخشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون